Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله والوكارها الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتنا إلا وأنتم مسلمون أيها الأخوة نشكر الله عز وجل على نعم العظيمة والفرصة الثمينة حتى نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله لدراسات الأحارث النبوي لصحيح البخاري الذي سيلكيها يا ان شاء الله شيخ المحدث مساعد بشير علي لاكتصال الوقت وهي الوقت مسموحة إليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعيده بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومالله من يهدي الله ولا مضل له من يرضل ولا هادي له أضغوا الحديث الكتاب الله وقيل هذا هذا محمد صلى الله عليه وسلم شروه امور محادثاتها كل محله سجودا وكل وذات المراره وكل وذات الجناني ما شاء الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فلنبدا نستعين بالله في كتاب العلم ونشر الله التيسيرة والسداد والصلاح والتوفيق أمين أمين أمين. نعم. نعم. باب العلم. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطرب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يأقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمو أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها وقال ابن أباس كونوا ربانيين حول ما فقهاء ويقال الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره هذا هو الباب باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفر الباب الماضي هذا العلم قبل القول والعمل هذا الله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم ذكرناه طرفا يعني في المحاضرة وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء ورثوا العلم العلماء الأنبياء لم يكن لهم دراما دي ولا دينارا إنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس به أو يطر به علما أل سهل الله له طريقا للجنة فطريق الجنة مبني على العلم وليس مبني على مجرد العمل بالجهل العلم ولذلك يعني كثرت آيات العلم والعلمات في القرآن هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنها كثيرة جدا إن دل إنما يدل على أن هذا الدين يقوم على العلم ولذلك بدأ الإمام هذا الباب قال تعالى قال جل ذكره إن ما يخشى الله من عباده العلماء وما يعقلها إلا العالمون وبالتالي قابلها وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير يعني ما كانوا يميزون ولا يعون ما عندهم وعي لكن هل هذا يعتبر لهم أذر من العذاب الذي اعتذروا بها عند الله سبحانه وتعالى أو عندما يقومون لله رب العالمين كما أخبرنا الله في هذا آية. هل يعتبر هذا عذر لا يعتبر لأن الآية قالوا لو كنا نسمع نسمعوا أو ناقلوا ما كنا في أصحاب فهم من أصحاب السعير ولذلك يعني أهل الكفر مهما اعتدروا والجاهد مهما اعتذر فلا يعذر بالجاهد لأنه حريص على معرفة دنيا الماكل المشرب الملباس المسكان ما يجري في حياة الناس الآن يعني الناس يتعرفون على التكنولوجيا بأوسع الأبواب كل شيء يعني ظهر يعني في الطفرات العلمية يعني التكنولوجيا الناس يعني يريدون أن يعني يكونون أول فأول يواكبونه لكن لما يأتي إلى الدين ما أدري فما الذي جعلك لا تدري في الدين وتدري في هذه الدنيا الفانية ولذلك هذه الآيات التي تعني وتحث على العلم هو علم الآخرة علم <تصفيق> الدنيا تابع ليس أصالة يعني ما هو أصل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو, أولو الألباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر الإمام هنا علق الحديث في متصلا من يلد الله به خيرا يفقهه وساغل الحديث الآخر وإنما العلم بالتعلم العلم لا بد أن الإنسان يتعلم يسعى إليه وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة ما هي الصمصامة؟ السيف وأشار إلى قفا ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها كناية عن البلاغ والتبليغ والاداء حتى ولو كان السيف على قفاه وسئل عن مسألة لا يتأخر ولا يتوانى بل يبلغها قبل أن يعني يقطع هذه الرقبة وقال ابن أباس كونوا ربانيين ربنا في القرآن قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة أو بما كنتم تدرسون شرح لنا هذه الكلمة حكماء يعني الحكيم والحكيم هو الذي يضع ال الشيء في نصابه في موضعه الحكيم ضد السفيه والفقير ضد الجاهد ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبله قبل كباره وهذا الأذى موصول ووافقه ابن مسعود فيما رواه ابن رحيم في غريبه عنه في إسلام صحيح وافق ابن عباس على هذا التفسير وقال سعلب من أئمة اللغة قيل العلماء ربانيون لأنهم يربون العلم يربون العلم واحدة واحدة واحدة إلى أن تكثر أن يقومون به قال وزيدة الألف والنون للمبالغة لأنه من التربية أو نسبة إلى الرب الرب الذي يربي الناس العالم الرباني هذا لأنه من الرب أو من تربية هل هو يربي؟ أو من رب يعني يربي بالمعنى وعلى ما حكاه المخالب لتعلمه والمراد المراد بالزغال العلم ما وضح من مسائله المسائل الواضحة الصغيرة التي يحتاج يعني إليها الناس وبالكبار ما دقة الدقيق البعيد في الاستنباط لأن البعيد في الاستنباط هذا لا يستنبطه إلا العارفون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم باحتاج لاعمال الذهن والعقل والرأي وتغليب